كين سبّحك كثيراً، كين سبّحك كثيراً، ونذكرك كثيراً، إنك كنت بينا بصيراً. قال: قد أوتت سؤلك يا موسى، ولقد من أن عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِّ فِيهِ فِي الْيَمِ فَالْيُلْقِيَ الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ يَأْقُذْهُ عَدُولٍ وَعَدُولَ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّ وَلَتُصْنَعْ عَلَى عَيْنِ إِذْ تَمْشِي أُقْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ تُلْقُم عَلَى مَنْ يَكُولُ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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ خَلُقْنَاهَا لَكُمْ إن فِي قُطُوفِهَا مَآكِلَ وَإِن فِيها لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ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 قال آمنتوا له قبل أن آذن لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذع النخل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 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا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 كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تغضوا فيه فيحل عليكم غضب وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى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 قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعد الحسنة؟ أفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَادَتُمْ أَيَّ حِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدًا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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون به علمه وعنت الوجوب للحيل القيوم وقد خاب من حمل ظلما وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُنْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظًّا وكذلك أنزلناه القران عربيا وصرفناه فيه من الوعيد وصرفناه فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه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 فقلنا يا آدم إنها تعدد لك ولزوجك فلا يخرجنك ما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا ترى وأنك لا تظلم فيها ولا تضحا فوسوس إليك الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبله فأكل منها فبدت له ما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربّه فغوى.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 وَمَنْأَرَضَ عَلَى ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا وَمَنْأَرَضَ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا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 وَمِنْ أَنَا إِلَّا اللَّيْلَ فَسَبِحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّ عَيْنَيكَ إِلَى مَا مَتَاعَنَا بِكِ أَزْوَاجٌ مِنْ جُمْزَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واشطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه